فضيلة الشيخ عطية صقر هل الصعود على جبل الصفا شرط لصحة السعي وهل الموالات في السعي واجبة؟ لا يشترط لصحة السعي أن يرق الإنسان على الصفا والمرווה ولكن يجب عليه أن يستوعب ما بينهما فيلصق قدمه بهما في الذهاب والإياب فإن ترك شيئا لم يستوعبه بطل سعيه. وأما الموالاه بين الأشواط فغير شرط في صحة السعي بمعنى أنه لو عرض للإنسان عارض يمنعه من مواصلة الأشواط أو أقيمة الصلاة فله أن يقطع السعي لذلك فإذا فرغ مما عرض له بنا على ما مر وأكمله روى سعيد بن منصور أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يطوف بين الصفى والمروة فأعجله البول فتنحى ودعا بماء فتوضا ثم قام وأتم على ما مضى كما روى سعيد أيضا أن سودة بنت عبد الله بن عمر امرأة عروة بن الزبير سعد بين الصفا والمروة فقضت طوافها أي سعيها في ثلاثة أيام وكانت ضخمة ولا يشترط الموالات بين الطواف بالبيت والسعي بين الصفة والمروة فيمكن أن تكون بينهم استراحة كما قال أحمد وكان عطاء والحسن من التابعين لا يريان بأسا لمن طاف بالبيت أول النهار أن يؤخر الصفة والمروة إلى العشي والإمام مالك فقط هو الذي قال إن الموالاه في السعي شرط لصحته ويعفى عن الفاصل القصير أما الطويل فيضر وبخاصة إذا لم يكن عذر وعند العذر لا يضر كالطواف والله أعلم